بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ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 ابن لار قال لَا ماذا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا ما وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم